حم ۝ تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصّلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون ۝ بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا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 وَأَنْزَلَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتّيَا طَعَامًا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ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 ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم رسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا إلا الله قالوا لو شاءوا فَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِكَافِرُونَ فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً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 وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَا فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُنِ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَجَاءُوها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهتتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خَلَقَكُمْ وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن, ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون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 لهم فيا دار الخلد جزاء بما كانوا جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون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 وَإِمَّا يَزْغُنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ لَا تَسْجُدُ لِلشَّمْسِ وَلَا لِالقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيِّلِ فَالَّذِينَ سبك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أن كتر الأرض خاشعة فإذا أزل عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إن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 إليه يردُّ المُسَاعَةُ وما تخرج من ثمراتِ من أكمامها وما تَحْمِلُ منه ثا ولا تضع وما تحملُ منه ثا ولا تضع إلا بعلمه يَوْمَ يُنَادِيهِمْ اين شركاء قالوا آذنات قالوا آذنك ما من قالوا من شهيد قالوا وَظَلَّلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن حِصْنٍ لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءٍ خَيْرٍ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ولئن أذقنه رحمة منا من بعد براءة مسّته لا يقولن هذا لي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 هیی